إلين اليوم إلين اليوم وانا عندي عمل فيهم ولا مريم ولا مريم إلا في تحريهم ولو طال انتظار اكيد بيوم لاجيهم اكيد بيوم لاجيهم الين اليوم وقلبي دق دقات سراع اليوم وردي بالنداء دمع الين اليوم وقلبي دق دقات سراع الين اليوم وردي ولا أدر لداه من وين من وين يمكن مثلي يرجيهم